حزب الحفظي الشيخ الإمام رحي ابن ابني الشريف النووي الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألفا بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أبنائي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم الفعل في بسم الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي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 بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله العظيم بسم الله الذي لا يغرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العلي بسم الله خير الأسماء وفي الأرض بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح رجحي أختتم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله, الله الله الله الله ربي لا إله إلا الله الله, الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحثر بك اللهم أعوذ من شر نفسه ومن شر غيره ومن شر ما خلق ربي وذرى وبرى وبك اللهم أعوذ أحتارزوا منهم وبك اللهم أعود من شرورهم وبك اللهم أذرأ في نعورهم وأقدم بين يدي وأقدم بين يديه وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وعد الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كثوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ومثل ذلك عن يمينه ومثل ذلك عن شماله وعن شمالهم ومثل ذلك عن أمامه وأمامهم ومثل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 وعيادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك من كل شيطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسابع وحية وأقرب وسابع وسابع محية أقرب ومن كل دابة أنت كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم عصبي الرّب من المربوبي عصبي من المربوبي حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازي من المرزوقين حسبي الساطر من المسورين حسبي الناصر من المنسورين حسبي القاهر من المغورين حسبي الذي هو حسبي حسبي حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي تسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة عجاباً مسجوراً واجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعتهو ولوا على دبارهم نشورا فإن تولوا فقل عزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم فِقَتِي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله يدافع بك الله عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعمل وكيل حسبي الله ونعمل وكيل حسبي الله ونعمل وكيل عسبي الله ونعمل وكي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه وسلم